راح حسين راح حسين حسين راح حسين بنت <تصفيق> خاطه يا ابن السجيه ما رحم يسو بنتكو غيا بنت يا ابن السجيه من عشناكم على التراب يكرم رحنا بين يسب للكوفه والشام وبلغنا الخراب شفنا الهام اثر فاطمه بين السبي ا اثر فاطمه بين ناته ته د دې سچۍ ماته بنت یې سو بنت یې سو ند يحسين كانت خادمتنا طبت للخرابه وشردتنا عنك يا ابو اليمه ناجدتنا خلت كل قلب سريا خلت كل قلب سريا من لك اعتذر يا ابن الزكي لك اعتذر يا انظرت وجهك يا رجواي ساعة ولن تفز مذهولة الراي صاحت وين أبويا بها صاحت وين أبويا بها المسيئة أبو يهدنا صاح تهسب ويهج عن يمي يسلي هيني ويشي همي ويجلي همي شجع وبها وتركتك جسد مرمي وحقك ضاقة الوسعى علي وحقك ضاقة واسعى عليّا من كشاعتده ما تشفر يسر من تكرو قيّا من, من يا ابن الزيجيّا يا ابن امي اجيت بحزني خبرك يا الوالي ويعظم الباري اجرك ماتت الطيف لتك خويا لناحراك جانا الطيف لتك اخر ضحيه جانا الطيف اخر ضحية منك اعتذر اجنزجيا اعتذر اجنزجيا ماتت باليزر بنتك رقيا منك اعتذر اجنزجيا يا ابا جيتك والدمع يجري على خدي ها ما عمفك وروحي لوطن جدي وي يا ريت نحفر لحدي تختم عمرك امر المنيه تختم عمرك امر المنيه to don't get me sitting here